رق كل أمر حكيم أمرا من عدنا إن كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم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 إنهم جذم مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمات كانوا فيها فاكهين كذلك.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 إن هؤلاء إلى يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمن شرير فأتوا بأبائنا إن كنتم صادقين.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 إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهلي غلي في البطن كالمهلي غلي في البطن كغلي الحمين